قال اجئتم لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينا بك سحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا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 طِعَ أييدَكُم وَأَرجُلَكُم مِن خلِلَافِ وَلا أُصَّبًا نَّكُم فيِي جُلُوعٍ النَّخلِ وَلَ تَعلم أيونَا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 تِربَهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 وَأَضَلَّ فِي الْعَوْنِ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ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 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُم رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قالَاوامَا أَخْلَفْناَا مَوعِذَكَ بِمَلكِنَا وَلَِ النَّاحُم مِلْنَا أَوزَرَم مِن زينََةِ القَومِ فَقَذَفْ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 وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِسُمْعَةِ إِلَّا عَشَرَةٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إذ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إن لبثتم إِلَّا بِسُمْعَةِ إِلَّا يَوْمَ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 وَخَشعَةِ الأصوَاتُ للَِّحمَانِ فَلَا تَسَعُ إَِّ همَسَ يَوْومَئِذ اللا تَ فَع الشَّفَاعَةُ إِلَّ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا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 وَأَنَّكَ لا تضمأ فيها وَلَا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى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 قُلْ بِطَاعَةٍ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 سَ فَص عَ مَا يَقُونَ وَسَّح بحَمدِ رَّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّس وَقَبلَ غُروبِهَا وَمنِنْ آن إِ الليلِ فَسَِّح وَأَطافًاهَلَ عَكَ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 ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنت بِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّ ذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غَفْلَةٍ معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تعقلون.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 دُم فِيْهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى دَعَلْنَاهُمْ حَصِيْدًا خامدين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 على الباطل فيذمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن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 يَصِفُونَ لا يُسْأَلُونَ عَمَّا يَفْعَلُونَ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرٌ مَّن مَّعِي وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا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 وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ